بسم الله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم نقف وقفة تدبر مع قصة جديده من قصص القرآن العظيم فيها من المواعظ والعبر والتذكير ما يحتاج منا إلى تدبر إنها قصة صاحب ياسين التي ذكرت في صوره ياسين وتدبر معي فإنني ساقف وقفات سريعه على مهمات هذه القصه الله جل وعلا صاف في صدر صوره ياسين يتيت الامه التي كفرت in yeah. Sí, sí,